تنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأنوني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير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 إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 أن أكر الأصوات لصوت حميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرته وباطنه وأسبع عليكم لعمه وباطنه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 والبحر يمدّه من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفساً واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفساً واحدة إن الله سميع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 وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغور إن الله عِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إن